متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبخ دون جياد متفائل رغم الكنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبب دون جياد متفائل رغم الكنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث يستير روضنا وسماؤنا شمس وصحب بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجرار كمندل حصادي متفائل بالغيث يستير روضنا وسماؤنا شمس لا شمس وصحب بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجرانك من جن الحصادي متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناس النارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناس النارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدوب بغابة الآسادي متفائل بشرى النبي قريبة فغد ارسنا اسمع منطقا لجمادي فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدوب بغابة الآسادي متفائر بشر النبي قريبة فغدا سنأسمع منطقا لجمادي حجر وأشجار هناك بكتسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحفادي حجر وأشجار هناك بكتسنا خسما ستتعو مسلما لجنادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحقادي فاقتله طاهر تربنا من رجسه لا تبقي ديارا من الإلحادي خسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفنائل عادي فاقتله طاهر تربنا امرئ لا تبق ديما من الالحاد قسما بمن اسرى بخير عباده وقضى بدائره الفناء لعاده لا تدور الزمان عليهم ويكون حق ما حكاه الهادي هذا يقيني وهو لي بل الصدا والكأس غامرة صادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود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 يكفيك منها وقتاك فيها قبل ما فيها يفوت قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت إنما In love. نحن الحبات وعزمنا كالأسد في الفناء نحن الحبات ونورنا قد شعب نصح نحن الحبات وإننا نرد الخصوم بلا ربان نحن الحبات وإننا نرد الخصوم بلا ربان نحن الحماة وعزمنا كالأستتاة في الفلاة نحن الحماة ونورنا قد شعب نصح التعاة نحن الحماة وإننا نرد الحصوم بلا ربات نحن الحماة وإننا نرد الحصوم بلا ربات نحن الحماة وعزمنا كالأسد تعد في الفلاة نحن الحماة ونورنا قد شع من نصح نحن الحماة وإننا نرد الخصوم بلا رما بلا رما بلا رما نحن الحماة ورزمنا كالأستتاعة في الفلاة نحن الحماة ونورنا قد شعب نصح التعاة نحن الحماة وإننا نرد الخصوم بلا أمات نحن الحماة وإننا لا نور الجن فن نبينا في الفلا نحن الحمات ونورنا قد شاع نصح الثعال نحن الحمات نريد لا نواجه الخصوم بلا رمانات نحن الحما توا يريد لنا نرج الخصومه بلا ربا عيوني وبسمتي حبك شعال من حبك يسيل من حبك يسيل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سموني الليتيل كل علاه ضيفك يا نبض المتحفي حق قلبي المتحفي حق قلبي you يا نسمان من في الجنان تنعم بخيرات الحسان وتبدل لي عساها في الجنان تنعم خيرات الحسان وتبدل أيام الزمان العيش والدار الجميل العيش والدار الجميل يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل إن الناظر في آلاء الكون لابد أن يدرك أن له خالق أبدعه أنطق الإنسان وأسمعه زين السماء وَج الفضاء وأوعنزَل الأنطار وَفجر الأنهار فسبحان الله وَبحدح وَلا إها إَّ اللهذاك العظ في حول من بد الكاس وَسبحام الله وَبحمدله وَلا إها إَّ الله ذاك العظ في عول من أدع الكوناس وَصبحامَ الله وَبحمدله وَلا إها إَّ الله من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهارات تزخرف الجبال من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهارات تزخرف الجبال ذاك العظيم في عونه من ابدع الكون اسوا سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك في عونه من ابدع الكون اسوا الله وبحمد الله ولا اله الا الله نعلم العصفوره في الجو اي ومن جل الغديره ودفق الشنان نعلم العصفوره في الجو اي يطير ومن جل الغدير ودفاق الشنان ذاك العظيم في علم من ابدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك العظم في عونه من ابدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله من زين السماء وجمل الفضاء وارسل الضياء الي الطلال من زين السماء وجمل الفضاء وارسل الضياء الي الطلال ذاك العظيم في علماء من ابدع الكون سو سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله من ابدع الكون سو سبحان الله وبحمد الله الله من انشا الاكوان واوجد الايمان وعلم الانسان ليهجر الضلال من أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان وعلم الإنسان ليهجور الضال 걸로 ذاك العظم في عولا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظم في عولا من أبدع الكون سوى الله وبحمد الله ولا إله إلا الله من انطق اللسانا واسمع الاذانا وعلم الانسان وابداع الجمال من انطق اللسانا واسمع الاذانا وعلم الانسان وابداع الجمال ذاك العظيم في علماء من ابدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك العظيم في عونه من ابدع الكون سوا سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله ذاك العظيم في من ابدع الكون سوا سبحان الله وبحمد الله من ابدع الكون سوا الله وبحمد ولا الله أسلم يا من شغلك الأبواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم تصريف للهم يا موتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا من أخذت في الدنيا وتباوها في صيانه خذ تقوى المولى زادا وتمست في قرآنه إن أنت حباك الله إكراما من أحسانه لا تخشى خوفا خل الرح بار يا لا تهتم عندي تصريف كل الهم يا لا تهتم عندي تصريف كل الهم يا مهتم لا تذم عندي تصريف كل الهم يا مهتم لا تذم عندي تصريف كل الهم اصحب في الدنيا قوما ان كان بابه واهجر لما نصحوك امل ابدا لا تهتم عندي تصريف للهم يا لا تهتم عندي تصريف للهم خذ تقوى الله زادك تبلو بالحشر مراده ابدا لا تسمع عاداك من الله وذلك اليوم ذكر الله اني قد جئتك انا على هذا الثاني يوما عن هذا الثاني يوما يا مهتم لا, لا, لا تتم عندي تصريف كل يا مهتم لا تتم عندي تصريف كل الهم يا, يا, يا من, من شغلت كل الاحوال بعد التوبه يا من شغلت كل هوا بادل للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مغتم لا تهتم عندي تصريف اتلمح يا فجر فجر جديدا يا دميا سعرا سحرا اتلمح اتلمح يا, يا نجم مشبور بسنابك سنابك اتلمح يا اخي الفجر جديداً يبعث الصحراء اتلمح حروفتي النور مشبوب السنا بكرا اتلمح يا جديدا يبعث الصحراء اتلمح النور مشبوب السنا بكرا اتلمح يا جديدا يبعث الصحراء اتلمح النور مشبوب السنا بكرا ترى شعبي يعد الموت للاعداء والقبر هو الشعب الذي ظلموه ان سرا وان جهارا والشعب الذي ظلموه ان سرا وان وقالوا لا ذئب لما اضاع ارضه غدرا قالوا قال ذئب لما اضاع اعظ ظهر يا في الفجر جديدا يا بعث السحر أتى المحروحة النور, النور مشبوحة سنا بكرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزن سرا يحلق في سماء الماجد يكتب بيد من نصرا ولكن يا أخي صبرا شعبك لم يزن سرا يحلق في سماء الماجد يكتب بيد من نصرا دعوني للسعادة وللشجون وللذكرى الجميلة اسلموني دعوني للسعادة وللشجون وللذكرى الجميلة اسلموني هناش بلاني من ابناء حي قد اكتحلت بهم دهرا عيوني هما شبلان من أبناء حي قد اكتحلت بهم دهرا عيوني تلاقينا تصافحنا بشو وجالسناهما مرا سنين لا لقينا تصافحنا بشرو وجلسنا هما ما مر السنين انسنا واثلفنا وارتحلنا وسافرنا يمينا باليميني انسنا واثلفنا وارتحلنا وسافرنا تمرنا تمازحنا مريحنا ورحنا للبحار وللعيون تسامرنا تمازحنا مريحنا ورحنا للبحار وللعيون غدونا للجبال وللصحاري ولل المعين طرا لنا ورت قيلنا للمعاني تعالوا لنا على فتن الفنون يا ابو قلوبهم يمحو سوادي وطيب حديثهم سلوى الحزين يا ضؤلوبهم يمحو سوادي وطيب حديثهم سلوى الحزين فيا لها في وحزني حين غابت عني الدنيا بنيات القليل وما ادعنا على رطب القصون قضى ربي وقدر في كتاب بأن تخطفهما كف المنوني قضى ربي وقدر في كتاب بأن تخطفهما كف المنوني فكيف اظل لا ابكي عليهم وتبعد الدموع عن الجفون فكيف اظل لا ابكي عليهم وتبعد الدموع عن الجفون ساروي مضجتي كما الأمواج من دمعي السخيني سأروي مهجتي الضمأة بسيد كما الأمواج من دمعي السخيني وأرضي في شعري وقولي وأدعو 119. وأرضي الله في شعري وقولي وأدعو للقفور مع السكوني Hvala da albaisi سليل الأصياف يوم كان الكتاب في قنوب الشباب أمة لم توهن كيف أمست إذ مرجال الفتن مزقت المحل دب فيها الوهم شرادات لأن ايها المسلمون <سؤال> ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون ايها وقضيناها شعارا للحياة إن تسلعنا فإنا لا نباني نحن جند الله دربنا لو جاء دعونا لله نذ يوم كنا سوادا كيف تدني لله da <laughs>